117. وسبحان الله بكرة وأصيلا 118. الله أكبر الله أكبر 119. لا إله إلا الله 110. الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد 112. الله أكبر كبيرا 113. والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا 115. الله أكبر الله أكبر 116. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر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 111. وسبحان الله بكرة وأصيلا 112. الله أكبر الله أكبر 113. لا إله إلا الله 114. الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد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 111. الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر 113. لا إله إلا الله 114. الله أكبر الله أكبر 115. ولله الحمد الله أكبر كبيرا 124. والحمد لله كثيرا 125. وسبحان الله بكرة وأصيلا 126. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 128. الله أكبر الله أكبر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 الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا الله اكبر الله اكبر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 122. وسبحان الله بكرة وأصيلا 123. الله أكبر الله أكبر 124. لا إله إلا الله 125. الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد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 اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر كبيرا والحمد للہ كثيرا وسبحان الله بکرة وعصیلا اللہ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 129. وسبحان الله بكرة وأصيلا 110. الله أكبر الله أكبر 111. لا إله إلا الله 112. الله أكبر, الله أكبر ولله الحمد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 111. الله أكبر كبيرا 112. والحمد لله كثيرا 113. وسبحان الله بكرة وأصيلا 114. الله أكبر الله أكبر 115. لا إله إلا الله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 112. الله أكبر الله أكبر 113. ولله الحمد 114. الله أكبر كبيرا 115. والحمد لله كثيرا 116. وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر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 112. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 113. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا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 الله أكبر كبيرا 113. والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر 116. لا إله إلا الله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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا ل الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اکبروں والحمد ویر ولشم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 124. والحمد لله كثيرا 125. وسبحان الله بكرة وأصيلا 126. الله أكبر الله أكبر 127. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر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 112. الله أكبر الله أكبر 113. ولله الحمد 114. الله أكبر كبيرا 115. والحمد لله كثيرا 116. وسبحان الله مكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر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 وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا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 112. وسبحان الله بكرة وأصيلا 113. الله أكبر الله أكبر 114. لا إله إلا الله 115. الله أكبر الله أكبر 116.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 لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا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 وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد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 الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصينا الله اكبر الله اكبر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 اللہ اکبر اللہ لا اکبر الا عل اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کے والحمد المد اللہ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 112. الله أكبر كبير 113. والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا 115. الله أكبر الله أكبر 116. لا إله إلا الله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 لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصينا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 112. الله أكبر كبيرا 113. والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا 115. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا ل الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر عملہ والحمد اکبروں کے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 121. والحمد لله كثيرا 122. وسبحان الله بكرة وأصيلا 123. الله أكبر الله أكبر 124. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر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 112. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 113. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا 114. وسبحان الله بكرة وأصيلا